استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم مما ملجأ يومئذ وما لكم من نكيد